أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينه من ربي وآتاني منه رحمة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 أكل في أرض الله، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال مس. 119. وفتعوا ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي ومن إِنَّ إن ربك هو القوي العزيز 113. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 114. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم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 111. واتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب